يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى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 قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلمنا سثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا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 واذكر في الكتاب مريم إذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمر مقضية فحملته فتبدت به مكان قصيام فأ جاء أهل المخاض إلى جذع النخلة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 قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا جريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقوليه فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ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 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 121-ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 122-وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أي مسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أن تعن آل هتي يا إبراهيم لئن لم متهل أرجمنك وهجر مليا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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن من هدينا وجد بيننا إذا تتل عليهم آيات رحمان خروس الجذو وبكيا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 ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كانت قيام تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كانت قيام وما نتنزل إلا بامر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيانا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئدا ما مثل سوء فأخرج حيّا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا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 ثُمَّ لَنَنْسَعَ عَن مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرُّوحِ مَانِعَتِيَام ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَام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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 إنما نعُد لهم عداً، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداً. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً، ونسوق المجرمين إلى جهنم. 122-لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إددا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 121-إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 122-لقد أحصاهم وعدهم عدا 123-وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمة الدّام فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتذر به قوم الدّام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس 124- تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا